الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث متصلا فيما يستخرج من هذه الآية الكريمة في سورة البقرة وهي آية الدين من المعاني والهدايات وقد مضى الكلام بالمجالس السابقة على أولها يقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصط عند الله وأقوم للشهاده وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم اليس عليكم جناح الا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إلى آخر الآية والمعنى أطلبوا شهادة العدول من رجالكم ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكن رجلان فالشهادة رجل مع امرأتين تكفي وتجذل ويحصل بها المقصود وذلك من أجل التذكير إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى وعلى الشهداء شهود هؤلاء أن يبادروا في الإجابة إجابة من دعاهم إلى الشهادة من غير التلك ولا مماطلة ولا تمنع وعليهم أن يؤدوا هذه الشهادة بمجرد طلبهم إليها ولا تسأموا أي لا تملوا ولا تستثقلوا من كتابة الدين سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا يكتب إلى وقته المحدد فذلك أعدل عند الله تبارك وتعالى في شرعه وأعظم عونا على إقامة الشهادة وعلى أدائها وعلى إثبات الحق أقوى للشهاده وأقرب أيضا أذنى أن ترتاب تنتفي الشكوك والاحتمالات وما إلى ذلك سواء كان ذلك في قدر الدين أو في جنسه أو في أجله إلى متى كان الاتفاق إلا إذا كانت المسألة مسألة بيع وشراء معطاة مباشرة ليس فيها دين ولا تأجيل فهنا لا حاجة إلى الكتابة لكن يستحب الإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم كذلك أيضا الشهود هؤلاء الذين يستشهدون وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فهؤلاء الشهود يجب عليهم الإجابة لكن من غير ضرر يلحق بهم ولا يلحقون الضرر أيضا بمن نحتاج إلى شهادتهم كما ذكرنا في الليلة الماض وإن تفعلوا ما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه فإن ذلك فسوق يعني خروج عن طاعته تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يذكرهم يخوفهم يعمرهم بتقواه كما سيأتي الكلام على آخر الآية إن شاء الله تعالى يؤخذ من هذا القدر من هذه الآية الكريمة واستشهدوا شهيدين من رجالكم أن الأصل في الشهادة الرجال وأن شهادة النساء استثناء لأن المقصود هو إثبات الحق والمرأة تقبل شهادتها فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة وهذا في قضية مالية فالنساء شقائق الرجال ولكن لما كان الغالب في النساء أنها قد تنسى قد يعرض لها النسيان كانت شهادة الرجال مقدمة وكانت شهادة الرجل بشهادة امرأتين هذا باعتبار الغالب وإلى لا شك أن بعض الرجال شهادته لا تكافئ شهادة المرأة وأن شهادة المرأة أوثق وأكبل وأحسن وأثبت وكم من النساء منهن أعقل من كثير من الرجال كما هو معلوم لكن الكلام باعتبار الغالب أن المرأة يغلب عليها النسيان المرأة ركبها الله عز وجل تركيبا خاصا لمهمة أصيلة شريفة ويتخريج الجيل رعاية الجيل، فكانت جل امكاناتها وقدراتها موجهة بهذا الاتجاه، فلديها من الصبر والاحتمال على رعاية الصغار مع ما يسبق ذلك من الحمل والولادة ونحو ذلك ما لا يوجد عند الرجال، فأقوى الرجال حينما يتململ الصغير أو يصيح أو يمرض أو نحو ذلك فإنه قد لا يحتمل لا يحتمل رعايته. لا أقول ساعة واحدة بل ربما بضع دقائق ثم يخرج الرجل عن طوره هذا مشاهد لكن المرأة تعيش السنوات معه وهذا مع هذا يعني هؤلاء الأولاد الواحد بعده الولد قتلت كل عام وتجد أنها في غاية الصبر ويمرضون ويسهرونها ولربما يتعاقبون عليها هؤلاء في الليل وهؤلاء في النهار ومع ذلك هي صابرة وهي التي تقوم بتنظيفه مما يترفع عنها الرجل لو قيل للرجل تقوم بتنظيف هذا الولد فكان ذلك بالنسبة إليه أمرا في غاية العسر بينما المرأة تقوم بهذا كله وتصلح شؤون الزوج والبيت وما إلى ذلك بكل اقتدار فهذه قدرات الله تبارك وتعالى وزعها بين هؤلاء الخلق كل بما يصلح له ولذلك ركبها تركيبا في جسمها جسدها يختلف عن تركيب الرجل ولذلك تجد المرأة مهية أهل وذلك ليس للرجل وتجد المرأة مهية للحمل، وليس ذلك للرجل حوض المرأة اكبر من حوض الرجل لماذا؟ لأن ذلك مهية للحمل إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة ونجد كما يقول الأطباء تلافيف المخ عند الرجل أكثر رباطة الجأش عند الرجل اكبر ولذلك نهي النساء عن اتباع الجنائز وزيارة المقابر لأنها مجبولة على الرقة وهذه الرقة تحتاج إليها من أجل العطف على الصغار لو كانت قاسية لو كانت تحمل قلب رجل لشقي معها هذا الصغير يكون فيها من الغلظة والفضالة الشدة والصغير يحتاج إلى حنان وعطف وما إلى ذلك فهذه مواهب وقدرات وقد نهى الله عز وجل أن يتمنى الرجال أو النساء شيئا مما فضل الله بعضهم على بعض على كل حال هنا يؤخذ من هذه الآية تقديم شهادة الرجال وشهادة النساء هنا كما ذكرت في قضية مالية تقبل شهادة النساء في مثل هذا في القضايا المالية نحو ذلك ولكن هناك أبواب لا تقبل فيها شهادة المرأة إلا في حالات استثنائية يعني مثل قضايا الجنايات الدماء قضايا القتل الجراح وما أشبه ذلك هذا الأصل لا تقبل شهادة المرأة فيها لضعف قلبها ولكن من أهل العلم نستثنى بعض الحالات فيما يقاع بأوساط النساء يعني لا يوجد إلا نساء مثل شهادة الصغار لا تقبل شهادة الصغار في أي باب من الأبواب لكن من أهل العلم نستثنى فيما إذا كان ذلك وقع بين الصغار يعني جريمة وقعت بين أطفال لا يوجد غيرهم فيفرقون كما جاء عن المالكية يفرق هؤلاء الصبيان ثم يسأل كل واحد منهم قبل أن يرجعوا إلى أبائهم إلى أهلهم يوجه إليهم السؤال مفرقين لا يجتمعون ثم بعد ذلك يسمع منهم هذه في قضية تتعلق بالدماء المرأة في قضايا تتعلق بالبكارة وما أشبه ذلك صفة الجنين الذي سقط ونحو هذا القضايا لا يطلع عليها الرجال فهذه تأخذ فيها شهادة المرأة بل المرأة الواحدة قد تقبل شهادة امرأة واحدة في بعض القضايا فاختلف العلماء في شهادة أربع نسوة بدلا من رجل وامرأتين على كل حال ليس هذا مقام الكلام على الأحكام الفقهية لكن نشير إشارات إلى بعض المعاني والهدايات واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا يدل على أنهم من الرجال ومن المسلمين لأنه أضافهم إليهم من رجالكم ما قال من الرجال وجاء الاستثناء في شهادة غير المسلمين في آية المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان في بالله هذا في حالة معينة حال الوصية في سفر لا يوجد أحد من المسلمين فهنا من أجل إثبات هذه الوصية والحق ونحو ذلك فلا يوجد غير هؤلاء فتقبل شهادتهم في هذه الحال إن أنتم ضربتم في الأرض فعصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فهذه شهادة الكفار كذلك أيضا واستشهدوا شهدين من رجالكم هذا يدل على صحة شهادة المملوك قد تكلم الحافظ بن قيم رحمه الله على هذا تفصيلا انتصر له بقوة كتابه إعلام الموقعين وهذا لا إشكال فيه لأنه رجل فلا يطلب للشهادة الحرية أن يكون الشاهد حرا وكذلك أيضا واستشهدوا شهدين لاحظ الصيغة هنا شهيد ما قال استشهدوا شاهدين وإنما قال شهيدين شهيد على وزن فعيل صيغة فعيل هذه صيغة مبالغة فهذا يدل على معان تعبير بصيغة المبالغة هنا يدل على استكمال الأوصاف والشروط المطلوبة بالشاهد ويدل أيضا على تمكن هؤلاء من الشهادة وعلى كثرة وقوعها منهم لأنهم مقبولون لدى الحكام يعني القضاة يقبلون شهادة فقد اعتادوا بالإدلاء بالشهادة طبعا في السابق قديما القضاة ما كانوا يقبلون من يأتي ويشهد وما يأتي معه بمثلا مزكين ونحو ذلك حيث كان الشهود يعرفون بالعدالة فكان الذين تقبل شهادتهم من عرفوا بالعدالة وتحققها لدى القاضي والتاريخ فيه أخبار وأشياء من هذا في فراسة القضاة ونحو ذلك أذكر واحدة منها وهي أن أحد هؤلاء الذين توجه نظر القاضي إلى قبول شهادتهم فكان يحضر مجلسه قبل ذلك يكثر حضور مجلس القاضي فذكر له القاضي أو لغيره أنه يريد أن يثبت شهادته أن يعتبر شهادته فجاء ذلك اليوم إلى مجلس القاضي وجلس وطال جلوسه ومكثه ولم يكلمه القاضي عن شيء حتى الصرف فلما سئل القاضي فيما بعد أردت أن تعتبر شهادة فلان فلما جاء وجلس لم تكلمه ولم تفاتحه في شيء فقال بأن خطواته حينما كان يأتي في المرات السابقة عدد الخطوات مقدار الخطوات تقارب الخطوات تختلف عن هذه المرة هذه المرة كانت خطواته وإيده بطيئة يعني يظهر مزيد من الوقار والسكينة ويمشي مشيا وإيدا فعرف القاضي أنه يتصنع وأنه يتطلع إلى الشهاده وإثباتها وإثبات عدالته ونحو ذلك فصرف النظر عنه بهذه الدقة في السابق قضاة كان لهم أخبار وعجائب في هذا عجيبة في فراستهم في غير هذا الباب لا بأس أذكر شاهدا أو شاهدين في فراسة القضاة سابقا ويوجد في الأمة خير كثير إلى يومنا هذا اختصم رجلان عند القاضي ذكر أحدهما أنه أقرض نحن نتحدث عن آية الدين أقرض هذا مالا فجحد ذاك وقال ما أعطاني شيء ولا أخذت منه شيئا قال لعلك نسيت قال لا. فقال لصاحب الدائن صاحب المال أين اعطيته أين قال عند الشجره الفلانيه في المكان الفلاني قال اذهب هناك لعلك تتذكر غيره ذهب انشغل القاضي عن الطرف الآخر المستدين المنكر الجاحد. انشغل عنه القاضي تشغل عنه مده ثم فاجأه بسؤال قال هل تظنه بلغ المكان قال لا بعد هو عارف المكان يعني ما وصل لسه باقي ما وصل هو يعرف وكان يقول أنا ما أعرف ما أعطاني شيء ثم فاجأه بهذا السؤال قال أتظن بلغ المكان اللي أقرضك فيها الشجرة الفلانية قال لا بعد لم يصل يبغى له وقت طب المكان فعرف أنه كاذب الزمه باداء ما عليه هذا مثال مثال آخر قضية شبيهة بهذه حصل فيها جحد لحق ولم يعترف هذا الذي توجهت إليه التهمة بأنه أخذ المال انصرفوا ثم أوعز القاضي إلى رجل يذهب إلى هذا الذي اقترض وجحد ويقول له عفوا قبل جلوسه عند القاضي قبل لما جاء رجل يدعي على آخر أوعز القاضي إلى رجل أن يذهب إلى ذاك ويقول القاضي القاضي يسأل عن دارك هل هي حصينة يريد أن يودع فيها يضع فيها أموالا هو دائع قال نعم داري حصينة ثم قال لصاحب الحق ارفع دعوة على هذا الرجل فاستدعاه القاضي وقال هذا يقول بأنك كان جاحد بالنسبة للرجل في كلامه معه قبل القاضي، فقال القاضي هذا يدعي عليك أنك أخذت منه كذا وكذا قال نعم أوفيه الساعة يريد ماذا يريد أكثر من هذا أن القاضي يرسل إلى داره ودائع أموال فيحصل أكثر مما أخذ من هذا الرجل قال نعم أوفيه الساعة على كل حال يقول الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم لاحظهم الآن ما شهدوا بعد استشهدوا شهيدين أو لا الشهود سماهم بهذا وصفهم بذلك شهيدين وهم لم يشهدوا بعد فهذا باعتبار ما سيكون ويعني مثل قد قامت الصلاح يعني قرب قيامها والشيء قد يسمى بما يصير إليه حاله وقد يسمى باعتبار ما سبق يعني مطلقة الرجل التي بانت منه قد يقال لها زوجة اعتبار الماضي وكذلك فيه إشارة إلى أنهم أولئك الذين يدعون للشهادة أنهم بمجرد دعوتهم ينبغي أن يبادروا إلى استهادة وتتعين في حقهم استشهدوا شهيدين من رجالكم وهذا يدل على أنه مفهوم خالفة أن شادث أطفال غير معتبرة لأنهم ليسوا رجال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة يعني المرأة تكون في حالة من الرضا والعدالة كما يقال في الرجل وبين العلة في ذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لاحظ أين المكرر في هذه الجملة أو في هاتين الجملتين؟ إحداهما تكررت مرتين وكان يمكن أن يقال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى استغني بالضمير والضمائر تفيد من جهة الاختصار اختصار الكلام فإذا أظهر في موضع الإضمار فذلك يدل على معنى مقصود والله تعالى أعلم أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فكأن هذه جملة مستقلة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فإذا عاد إليها فإنه يعيد إلى مذكور ظاهر بالسياق في الكلام الذي يكون بعده أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذا مصرح بالعلة لطلب امرأتين للشهادة أن ذلك للتذكير إذا نسيت تذكير فهذا هو العلة المصرح بها لكنه ذكر الضلال أن تضل بمعنى تنسى فتذكرها الأخرى فالضلال الذي هو النسيان هو سبب للتذكير فنزل منزلته فقال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى فكان العلة هي التذكير يعني كراهية أن تضل لألا تضل إحداهما وهنا في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لاحظ ان هنا جاء مبهما إحداهما بأن هذا يكون من هذه أو هذه فليس ذلك بمتعين في إحداهما الذي هو النسيان وكذلك التذكير فقال أن تضل إحداهما أيا كانت فتذكر إحداهما الأخرى فهذا هو المقصود كذلك أيضا فتذكر إحداهما الأخرى هذا يدل على أن الإنسان إذا نسي شيئا في الشهادة وذكره غيره أن شهادته صحيحة قد ينسى الإنسان فيذكر قد تذكر حينما كنا في المكان الفلاني حينما بعت لفلان كذا أو اشتريت من فلان كذا أو نحو ذلك فيتذكر يكون ناسيا فتذكيره لا يؤثر بصحة شهادته المقصود أنه حينما يشهد يجب أن يشهد على أمر يعلمه ويستحضره لا يشهد على شيء خفي عليه أو لا علم له به أو موافقة لفلان أو عطفا على فلان فإن هذا لا يصح بل لا بد أن يكون على أمر معلوم جاء في حديث يروى على مثلها فاشهد يعني الشمس لكن الحديث لا يصح فالشهادة ينبغي أن يتحقق الإنسان منها ولا يتساهل فيها ولا يجامل فإن الخلل الذي يقع في ذلك غالبا يكون من جهتين إما أن يشهد زورا يعني على خلاف الحق الذي يعلمه محاباتا لأحد أو غير ذلك الأمر الثاني أن يشهد على أمر لا علم له به من باب المساعدة أو العطف أو نحو ذلك فلن يريد أحد يشهد له ما عنده أحد وصل إلى المحكمة قيل هذا الشهود اشهدوا معي فيأتون معه ويقولون من باب الإحسان وهو في الواقع ليس من الإحسان في شيء موجه الخطاب إلى هؤلاء الشهود ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وهؤلاء الشهود لا يجوز لهم الامتناع عن هذه الشهادة والأصل أن النهي للتحريم ومن توجهت إليه الشهادة وجبت عليه لا سيما إذا كان ذلك يعني ضياع الحق يعني لا يوجد غيره من يعرف ذلك ويشهد فيه ففي هذه الحال يكون واجبا فإن كانوا كثر فيكون ذلك من قبيل فرض الكفاية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل نتوقف عند هذا وأسأل الله عز وجل إنفعنا وإياكم ما سمعنا جعنا وإياكم هداتهم مهتدين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه